اكثر بلايا كربلا المحتم بن وبلاء يا سلا عنوان قلوبك يا علاه عنوان قلوبك والعداء بلدك اردو شرفها المعبود راب الجلالة كل القرر بها يسيل دن الرسالة في هذا المجد الموسوط بدمت على حلم البحة بها حسن بعد ظالة دو کربلا ای بنت منعتلا حینما فيه وشلا قلب بنت وبلاء يا سلالا القلوبك والعداء دو قلب بنت وبلاء يا بلا بلا تربيا ياها يا لاله يا لاله ارض وتربتها يا صاح ما صح نزلها سر ضمن الجنه وللناس تشفي الى الهاء واسمع اوصفها هي صفر الهام كيف حسين على هداس حين لدى الهام صاح فيها طائلات يا ربي ها هنا ان ارسلات وقلب وملائن كربلا وفي عنوان الخلود والعلا يا طوبى بلاد كالبلا يا عنوان القدود ولا لا هذا كنار ولا لا هذا كنار يا بلا دكاب ومجسم حسان من محرثان دم شرايينا عظم من مكة هالقاع ومن المدينة فيها عادت روح الدين يا جن حدينة جاءت الموت بغدرين مخبلا والجماء سطحت اي انفلا عرض قلب وملائت كربلا يا منوار القلوب يا علا يا بلال يا عنوان القلوب من شخص حسين عز وعلوة وبيها تجسد بالإيتار معنى الأخوة تجسد هالمعنى العباد وبكل مروة حين تملك شاط الماء لا ما تروة هذا يا نفسي يخوني للبلاء وهو وقلبه اغتلاء ta